باب الغلاب المساكين ديمانار الكل لما تصل يا بابا كريلس دايما يفرح كل حزين باب الغلاب المساكين ديمانار الكل لما يا بابا كريلس دايما يفرح كل حزين كلك حب يا أطيب قل تستاهل انك تتحب حبيبنا يا بابا كرلس يا هدية لنا الرب كلك حب يا قطيب استهل انك تتحق انك حبيبنا يا بابا كرلس يا هدية لنا الرب تهزلنا <مترجم> <تغزننا> الاحزان تغلبنا تقلم لكن لما تصلي عشان كل نوم الدنيا تسدنا تسدنا بأحزان تغلبنا متقلب وتزيد تعبنا لكن لما تصلي عشان كل نوم الدنيا تسدنا كل كلك حب يا قطيب قلب تستاهل إنك تتحب انت حبيبنا يا بابا كريلوس يا هدية بعت خلنا الرب كلك حب يا أطيب أهل أطيب أهل استهدل إنك, إنك تتحق انت عبدنا يا بابا كل مستهدية بعدها المرّب علشان انت خدمت الله حبيت وحبيت وصايا ربنا بردو كمان بيحبك وبيسمع لك كل صلاة علشان خدمت الله حبيت وحبيت وصلاة ربنا بردو كمان بيحبك وبيسمع لك كل صلاة قولك حب يا قطيب قلب تستاهل انك تتحق من حبتنا يا بابك المسكدية بعدها لنرى قولك حب يا قطيب قلب ليل انك تتحب من حبيبنا يا بابا ترلس يا هديه الرب يا